بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد دعاء أبو طالب الراء حاسفنا الراء سينا رسول ربي صلى الله عليه وسلم أبو طالب أبير الرسول إرقى قريشي قسيساني قسيساني قسيساني وحسب دو يرويني دووو داف غرغراتي السجرو رسول ربي صلى الله عليه وسلم جكتوحيدا إررى في داني ربّينو الآن إساق ينفيني نميكاانسوني كوفي راتدو رسول ربي بائي ياد دوان ربّي لسي فكرة رب ربّي سرانان دورديني جداني رسول ربي أكردت آيان سورة توبانا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم آيان جدت بوت سورة توبانا في السابق Nabiyee fi rabbi taamanille, Mushrikto taa arara makarajjoon hinntahun. Uudu isani ille tahe. Irga isaa warra jahannam tahun. Isaa haani addaan bahi jelti aayaan. Rabbinu alaani nabiyee gufii nid oorgi. Wari rabbi taamanille aayaan taakai Kodunna nama isaan itti anuunllei Rabbi sallallahu alaihi wasallam sallam akejirran. Irratikkaan warraa aðabaa guiyaa abu talib jirran. Kopei biddarra tahi gulatei sanirraa sammun isaan dhviti Erga abu talib dhu ee bodellei khadijaan itti Khadija binti Khuwaidit. Khadijaan bakka hajoon jid amutti awwaalamti. Kabri gandha Mekka. Yerosan itti salani janaza karam gudamni. Isin dunan acjumati awwaalam. Jibreel alaihi salam rasoola kiinnan Khadija gammmaciisi mana jana keessa jiruun manahammba warrraa hojjetani ka qaayni keessa jirrri ka waan qabni kaaban qabne Gammaciisi jedhaal Gibriira aley his salaam rassuula kee natti lufee Rasuula keenaan ake je يوئيسن سبرا جئت سلامنا را اتقرأي ربي كي را سلام اتقرأي انا احي ربي لب سلام اتقرأي جئتجو خديجة غم مكشيسي جده اتهمه رسول ربي رب باي اياد ديان اببيران إساني الرادئوهي حاتمان إساني خديجة الرادئوهان باي اياد ديان غرو وغانظن عمل حزني جئمتني يا ماما كجد موت جراح كرا صحيحان قدن ثبنه اتشبوده رسول ربي صلى الله عليه وسلم عائشه نكاهه هدهن حالي سين وغا جاك سجدتم ايخ خديجه بعد خديجاتي دبرتي الرسول لنكاية الرد هلتا إسيلا نكاية جيتش رسول ربي دبرتي سودا انت لزم عاجة لم تس نكاية هلتا نفورا بعد خديجاتي نكاية هلتش آئشة الرد خراف إنسات أول لإرق خديجاتي سعودارا رسول ربي كبتة وعاسدي ولين ثيت وتكاده أذ اسي نمن رسول ربي كجيلان أمر إنساني فرته وانسان جرنج جلدين سوداتنا أدار رسول ربي تيججاباته إرجع أبيرات إنساني إنسان الرادوئ كجيلان إسان الرت ألفات <سؤال> قريش أزاء إسان قوت ججو واللالتن إسان الرت جينون والردران ويت أبي طالب جير هفورا بافا نهون أره هفورا بافتي رسول ربي تيواججو للكبه رسول ربي أكجنا ما نالت مني أو رشوان أنجب بثكا أنكوني ها جابي تاريد دو تجرد هر جابي تاريد دو إبا إجازة إسان جود حقباء المعبا معيت إكجدام رب إسحافك سو رسول رب إيرت دلود او رب أوفت وفي مر رسولاتي مره كبيه فريد جهل رب إسحاء أبارو رسول مرمرا إجتاج الجداتين كقطي ويتني سجودا قدumor مكبر آباد الجدء جرو ربي رسول أتيني رسول ربي صلى الله عليه وسلم أك جرمن لقد أذيت في الله وما وما يؤذى أحد وأخفت في الله وما يخاف أحد ربي karar rabbike sattibai e adatay wa lam nitukku adan tani bai e sadatifami wa lam nitukku sadatifam najaran hadith e imam ahmadu de sitti attiboda hammatu irra abi bakrin gara habasha akanni godan <سؤال> رسول ربي صلى الله عليه وسلم هيا ببولني في أكات أبي بقري اتقو دان صفقائتن كراده بفمه درسي تينة رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته